هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء فنادته الملائكة وهو طائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى مصدقا بكلمة من الله وسيدا وحطورا ونبيا من الصالحين قال رب أن يكون لي غلام وقد بلغني الكبر ومرأتي عاقل قال كذلك الله يفعل ما يشاء قال رب اجعل آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمدا واذكر ربك كثيرا وتبح العشي والإبكار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 وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يأكل مريم وما كنت لديهم إذ يقتسمون إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من إن الله يبشرك بكلمة من هسمه المتى حُي سَبْنُ مَرْيَمَ وَجِهَانٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ